Bismillahirrahmanirrahim. Tazil al-kitab min Allah al-Aziz Inna anzalna ilaik al-kitab bil-haq. Ba'budillahi mukhlisalahu al-Din. Alaillahi din al-khais. والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يمقتلكون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفاو Lewa rajallah ayat takdir wala dalsqat mmmah yahluq ma yasha subhanahu wa taala wa hidul qahhah. Qal qas sabaati wal arba bil haq yukawur alai al nihar wa Wasukar al-Shamsa, wal-qamaru allu yajri li-ajalim muzammah. Alaahu al-Aziz al-Ghaffar. Kaluqum min nafsi wa-hidat. Tum menjal minha يخلقكم في بطون امهاتكم خلقا من بعد خلقا خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلك الله ربكم له الملك إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ وَلَا يَرْضَى لِلِعِبَادِهِ لِكُمْ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَرُ لَكُمْ وَلَا تَزِرْ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ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 Nazi yang mana yang diajukan kepadanya minum, Qabil, dan menjadikan Allah azza dan ya'yllah sebagai jalan. Kau katakan dengan kekufuran sedikit, kau adalah salah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 وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعًا إِنَّمَا يُوَفَّ الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَمُدْدِينَ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا مَا شئتم مِنْ دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو القسران المبين لهم من فوقهم ظلل من النار ومن سحقهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقوا والذين جتنبوا الطغيان يعبدونها وأنابوا إلى الله لهم البشرى لهم البشرى فبشر العباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن أولئك الذين هداهم الله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 ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم ينيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباد أفما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 نزل أحسن الحديث كتابا متشابها متانية متاني قشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يذبي به من يشاء وَمَن يَظْلِمْ رَبَّهُ بِمَالِهِ فَمَا لَهُ مِن نَّاصِرِينَ أَفَمَن يَتَّقِي بِوَجْهِهِ صَوْلَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُوا مَا كُنتُمْ 119. وقذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون 110. فأذاقهم الله الخسي في الحياة الدنيا 111. ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون 112. ولقد ضربنا 119. في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون 110. قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون 111. الله مثلا وجلا هِيَ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِفُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ هَل يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا الْحَمْدُ لِلَّهِ لَا أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ ميتون <ثم> إن يوم القيامة عند ربكم تختصمون فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاء أليس في جهنم مثول للكافرين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 وَيَجْزِيهِمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدًا وَيَقُولُونَ كَذَٰلِكَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن هَادٍ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ من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 إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات أو أرادني برحمة هل هن منسكات رحمة قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل Fasafat akan tahu siapa yang menipu hukumannya, mengkhianati dan menyelesaikan hukuman yang berat. Inilah yang kami turunkan kepadamu Kitab untuk umat manusia. Jika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 له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون وإذا ذكر الله وحده اشتأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون قُلْ إِنَّهُمْ مَفَاخِرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَن تَقْضِيَ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ أَن بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ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 وَهَآ قَبِيهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَذِّؤُونَ فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرُوهُ زَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوْتِيهُ عَلَى عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَكِن ما اكثرهم لا يعلمون وقد قالنا للذين من قبلهم فما اقنع عنهم ما كانوا يكسبون فاصابهم سيئات ما كذبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم 106. 7. 8. 9. 10. 10. 11. 11. 12. 13. 14. 14. 15. 15. 15. 16. 16. 16. 16. 17. 17. 17. 18. لا أسعفوا على أفسهم لا تقنقوا برحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبو إلى ربكم وأسلم له من قبل أيه يَكُوُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُصَرُونَ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إلَيْكُم مِن رَبِّكُم مِن قَبْلِ أَيِّ يَكُوُ الْعَذَابُ ضُغْتَ مِن قَبْلِ أَيِّ يَكُوُ الْعَذَابُ ضُغْتَهُمْ وَأَن 119. أن تقول نفسيا حسرة على ما فضرت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين 110. أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين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 يحزنون. الله قال كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولا قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشرفت ليحبطن عملك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 وَبِطَاهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَاتٌ بِيَمِينِهِ صُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ dan di khafin yang lain, fadahum kiamu yang dzurun. Wa asrakat al-ard binur Rabbnya, wa wujal kitab. Wa وَطُغِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُغْلَمُونَ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُوَ أعلم بِمَا يَفْعَلُونَ وَزِقَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ مَسَرًَا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَق خزنتها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يذلون عليكم آيات ربكم يذلون عليكم آيات ربكم ويذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلا ولات حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل دخلوا أبواب جهنم طالبين فيها فبئس مفوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاؤها وفتح أبوابها وقال لهم خزنتها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فدخلوها قالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض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 وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله وقيل الحمد لله رب العالمين.